فيها لننجين نه واهلهم الا امراته كانت من الغابرين ولما ان جاءتهم رسلنا نط في وضاق بهم ذرعا وقالوا لا تقص ولا تحزن إنا منجوك وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين إنا منزلون على أهل هذه القرية لجزا من السماء بما كانوا, كانوا يفسقون ولقد تركنا منها آية سَيِّنَتَ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ وَإِلَى نَذِيرٍ أَخَاهُمْ شُعِيبًا فَقَالَ يَا قَوْمَ عَبْدُ اللَّهِ وَرَجُلُ الْيَوْمِ الْآخِرِ وَرَجُلُ الْيَوْمِ الْآخِرَ وَلَا تَعْتَمِفِ الْأَرْضُ مُفْسِدِينَ فَكَذَّبُوهُ فَأَقَدَثُمُ الرَّجِثَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاهِلِينَ وقد تبين لكم من مساكنهم وزين له الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبين وكانوا مستبصرين